إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهذيني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى لأقرب من هذا رشدا